إني لأشهد أنه من كل بدر أحد يا طالما خاط الصعاف وطالما صالوا وشد إني لأشهد أنه من كل بدر أحد يا طالما خاط الصعاف وطالما الصالو وشج إن أضباق سد الظلام وعضنا ضنا نابنا وديارنا طفحت دمن ومضى بها الباقي صور إن أضباق سد الظلام وعضنا ضنا نابنا وديارنا طفحت دمن ومضى بها الباقي صور وعلت على الأنات انغم المع في والطبول هبت عواصفهم تدب وصروحه وله تقول الدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم اننا لن نخذلكم حتى يتم النصر او نذوق ما ذاق حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه